K pravnelaNetnohertz tega Ehd uma odajeme sol rednika hla, tega Veja, ki toluj socibre, našavu ifdanje Nachtljega CARPIA, vejo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 in so z那么 بِمَا in بِهِ وَإِنَّا لَفِي je s temelno, half bo je zgodbe, da je lahko dadem, dobi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 tunā bi sulṭānin rusuluhum innahnū illā basharun mithlukum walākinna Allāha yamunnu 'alā man yashā'u min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 إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من اللَّهِ الله من شيء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 وَمَا كَانَ لِيَ عليكم مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي مَا أنا بمصرخكم وَمَا أنتم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 أَلَمْ تَرَ إِلَ ال الذيينَ بََّلُ نِعممَّةَ اللهَّهِ كُفْرَ وَأَحَلُّ قَوْمَهُم دَرَ الْبَوار جَهَنَّم يَصْلَونهَا وَبِْسَّ الْقَر وَجَعَوا للِلهِ أَن دَدَ لضِلُّ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 Wasaxharale kumu xemsa ull kamarada ibejni, wasaxharale kumu lejla ull n-naha. Wa' ata